أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدثاتها وكل مقدثة بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إذن عرفنا من مقدمة المؤلف رحمه الله أن أنواع علوم القرآن إيه كثيرة أنواع علوم القرآن إيه كثيرة حتى بالغ بعضهم حتى قال إيه كل حرف يعني عدد القرآن على عدده في القرآن وأجمل بعضهم ذلك في فقال نائه ثلاثة وبدأنا بمعرفة النوع الأول هو أسباب النزول وما زال تحت هذا النوع كلام وما زال تحت هذا النوع كلام قال رحمه الله فصل فيما نزل مكررا فاصل فيما نزل مكررا يعني ايه يعني الايه تنزل في مكه وتنزل في الايه مره ثانيه في الايه في المدينه ادي معنى ما نزل مكررا قال وقد ينزل الشيء مرتين يعني الايه تنزل مرتين او السورة تنزل مرتين ليه قال تعظيما لشانه تعظيما لشانه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه نحن النزنا قبل كده يعني مثلا إيه ربنا يقول إيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظادمي فطبعاً عندما فطبعاً دي صرف إيه في صوت الأنعام كده في صوت الأنعام ثم قال وهي مكية ثم قال في النساء وهي مدنية وقد نزل عليكم ذكرهم بما ايه بما وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستأزوا بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره اذا قد ينزل الشيء بنفس لفظه وقد ينزل بايه بالمضمون تذكيرا بما سبق حتى ايه حتى لا ينسى انت قاعد مع الذين يخوضون في الباطلين شحنا قلنا لك قبل كياما قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشانه وتذكيرا به عند حدوث السبب خوف نسيانه وهذا كما قيل في سورة الفاتحة أنها نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة وكما ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا فقال عليه الصلاة والسلام بل لجميع أمتي فهذا كان بالمدينة والرجل الذي نزلت فيه الآية قد ذكرت المذي أو غير وأنه أبو اليسر أبو اليسر بفتح الياء اليسر يعني السهل وصورة هود مكية يبقى ايه صورة هود مكية وسوى الحادثه نزلت في أي في, الم... في المدينة قال ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا يعني إزاي الحادثه حصل المدينة والصورة نزل في الإيه؟ في مكة في مكة. فكيف يقول قال ولا اشكال لا نزلت مرة بعد أي بعد مرة, نزل... إيه نزل, مرة إيه؟ نزل مرة في مكة مرة في الإيه؟ في المدينة وأنا أقول وأنا أقول هذا قول الشيخ رحمه الله عليه وانا أقول يمكن أن تكون الصورة مكية والایه مدنية مدنيه والآية والایه مدنيه يعني الايه تنزل في الايه في المدينه لان جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الايه في سوره كذا في مكان في مكان كذا فيحتمل ان تكون الصوره مكيه والآية إيه نفسها ليسبب النزول إيه مدنية كما جاءت الحادثة ولا مانا من أن تنزل مرتين كما قال الشيخ ومثل ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ويسألونك عن الروح أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة ومعلوم أن سورة الإسرائي مكية فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وهن وعن أهل الكهف لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قيل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك فأنزل الله الجواب كما بسط في موضعه يبا ويسألونك عن الروح وهو الرسول في مكة اليهود بعت المشركين يسألوه عن الروح ويسألوه عن ذي القرنين ويسألوه عن إيه عن أهل الكهف، فسال المشركون رسول الله في مكة فنزلت الآية, الآية. ولما هاجر إلى المدينة اليهود أعادوا نفسهم إيه؟ السؤال بأنفسهم فنزلت الآية وكذلك ما ورد في قل هو الله أحد أنها جواب للمشركين بمكة وأنها جواب لأهل المكة الكتاب بالمدينة يعني المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف والاقل ولما هاجر المدينة سأله أهل الكتاب اليهود عن الـ عن الـ عن ربه فنزلت السورة وكذلك ما ورد في الصحيحين من حديث الموسى لما حضرت أبا طالب لما حضرت أبو طالب الوفاة وتلك عن الشهادة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عم أبي طالب وفي مرض موته فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك عند الله فكان عندهم من صدق قريش أبو جهل وعوده بن ربيع وأمثالهم فقالوا أترغب عن مله عبد المطلب فقال لا بل على ملة عبد المطلب فمات عن مشركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمي لا استغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك فأنزل الله ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا قرب وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أخبب، ولا إشكال في الآية الثانية إنك لا تهدي حفظ قصص القصص مكيه أما الإشكال في النهي عن الايه عن الاستغفار فهي سورة في الايه سورة مدنية والقصة في إيه؟ في مكة القصة في مكة فلا مانع أيضا من أن تكون نزل مكة ونزل مرة ثانيه بالمدينة. والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فتؤدي تلك الآية بعينها أو فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمنها يعني في مكة حدثت حادثه فنزلت آية وبعدين في, في الهجر بعد في الهجرة في المدينة حصلت نفس الإيه الحادثة فعشان ما يقولوا شيء الذي نزل في مكة هو هو نفس الجواب للحديث وإن كانت هي هي أم حديثة في مدينة تختلف عن ذي مكة فتنزل أي ايه بعينها مرة ثانية في المدينة تتضمن أن هذه الحادثة تتضمن هذه أيضا وأن الآية التي نزل قبل ذلك في مكة تتضمن الحديث التي وقته في المدينة والعالم العالم قد يحدث له خوادث فتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإلا لم تكن خطرت له تلك الحديث قبل ما حفظه لذلك النص يعني النصوص محفوظة وبعنساة ما تيجي الحادثة يترى تشمله أو لا إيه؟ أو لا تشملها ينسى فيذكر وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب يعني مثلا في يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك عندنا كم سبب عندنا سببين قصه العسل وقصه ايه, ايه فسبب النزول ايه بقى ايه واحده ولا ايه اكثر من ايه اكثر من سبب قال وما يذكر المفسرون من أسباب متعددة لنزول الايه قد يكون هذا الباب يعني قد تكون قصة ماريا حصيد فنزلت الاية, الايه قد تكون قصة العصر خاصه فنزلت الايه؟, الاية لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا خلي بالك من هذه الكلمة في فرق بين نزلت في كذا وفي فرق سبب نزول الايه ايه كذا نزلت هذه الآية في كذا يريد أن هذه الآية تتضمن هذا ليس مش لازم تكون سبب لا يجب أن تكون حكم من السبب لا. لأيه تضمن الحكم ولا يلزم أن تكون هذه الواقعة هي سبب الإيه؟ النزول لا أن هذا السبب كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسنى لم يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا بعضهم يجعلها من, من حكم المرفوع وأما الإمام أحمد فلا يجعله في المسند وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال فهو فمن جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع فصل خصوص السبب وعموم الصيغة خصوص السبب وعموم الصيغة قال وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب أه؟ أه... الذين يظاهر منكم من نسائهم ما هن امهاتهم والذين نسائهم ثم يعود ما قال ال ال الذي ظاهر ايه واحد لكن سبب نزول ايه الايه لكن الايه جت بلفظ إيه؟ العموم يبقى العموم بعموم إيه؟ اللفظ يبقى لو كانت قالت والذي قال لامراته او الذي ظاهرة من امراته يبقى كده ايه كان خاص الحكم بالايه بالسبب، لكن عما قال والذين يظاهرون من النسائين ثم فترة فترة كذا كذا أي العبرة بعض من وصبر وقال الزمقشري في نفس سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ويل لكل همزه اللمزة الذي جمع مالا وعدد منه هو, هو الذي قال في القرآن الكريم إن هذا إلا سحن يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال يجوز أن يكون سوء خاصا والوعيد عاما كما أن اللفظ خاص والل... والل... واللفظ عام يكون برضو الوعيد عام الذي جمعها الهمز لمز واحد لكن الوعيد يأتي ل... لكل من أتى هذا الفعل ليتناول كل من باشر ذلك القبيح فإذا ال... إذا كانت صوت الهمز نزلت في رجل واحد همز ولمز إلا أن هذا الوعيد لكل من يفعل هذا الفعل وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه تقدم نزول الآية على الحكم قال واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم إزاي يعني الآية تنزل قبل حكمها مثال قالك قولت تعالى قد أفلح من تزك فإنهم قالوا إيه نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فإيه فصلى نزل في صلاة العيد وزكاة الفطر والعيد والف... وزكاة الفطر لم يشرع إلا في إيه في المدينة بعد الهجرة هذه آية إيه مكية فالحق الآية نزلت قبل الكوفة روى البيهقي بسند بسنده لابن عمر أن نزل في زكاة رمضان ثم اسند مرفوعا نحوه وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التويل لأن هذا الصورة مكية ولم يكن مكة عيد ولا زكاة فيرد عليه بأنه قد ينزل تنزل أي قبل قبل الحكم وأجاب البغوي في التفسير بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قالت على لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ما معنى وأنت حل وأنت حل يعني وأنت مقيم وأنت, إيه وأنت مقيم هذا تفسير وأن تحل يعني بمعنى حلال ضد ايه ضد المحرم يبقى أن تحل يعني حلال ضد الإيه؟ المحرم ومكة متأحلت للنبي عليه الصلاه والسلام عمل فتح يعني بعد الهجرة بايه بالسنين يبقى هذا الآية نزل قبل الإيه؟ قبل الحكم ويكون هذا من الإخبار بالإيه؟ بما سيكون كما في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الضبر في صوت القمر مكية عشان كده عمر كان بيقول انا مش عارف من الجمع ده من الذي الجمع هذا سيهزم وولي الضبر حتى كان يوم أدر فرأيه فرأى تأويلها ثم ختم ذلك النوع بفائدة قال فائدة روى البخاري في كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف والثانية اني كنت اخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة اني كنت مردت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف قال لا قلت فالثلث قال فسكت فكان الثلث بعد جائزا والرابعة اني شربت الخمر مع قوم الأنصار فضارب رجل منهم في بلحي جمل فأتيت رسول الله صلى الله وسلم، فأنزل جل تحريم الخمر قال وعلم أنه جرت عادة المفسدين أن يبدأ بذكر السبب النزول ووقع البحث أيما أولى البداءة به بتقدم السبب على المسبب أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقه على النزول خلي بالك لما تكلم لما أنهى الكلام عن اذوب النزول وما يتصل به عايز يخش على النوع الثاني من نوع القرآن وهو المناسبه بين الايه والتي قبلها والصورة والتي ايه والتي قبلها فبيقول ايه جرت عاده المفسرين ان يبداوا بذكر السبب النزول ووقع بحث ايهما اولى بالبدايه أن يبدأ بسبب النزول أو يبدأ بالمناسبة يعني مناسبة الآية لما إيه؟ لما قبلها لإن معرفة المناسبة تصحح نظم الايه الكلام وهي سابقة على إيه على سبب النزول قال وتحقق التفصيل بماذا تبدأ يعني عايز تعطينا درس عايز تعطينا درس قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها هل تبدأ تقول لنا ما هي المناسبه بين المجادله والحديد ولا تقول لنا اسباب النزول الأول ها؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك وانت عايز تعطينا الدرس في تفسير التحريم تبدأ تقول لنا المناسبه بين التحريم والطلاق ولا تقول لنا اسباب النزول في التحريم قال والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبه متوقفا على سبب النزول كالآيه السابقه في ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى ايه الى اهلها احنا تكلمنا عن ايه عن مناسبه ايش مناسبه بس اللي بس لس هذا الكتاب الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وايه يوم الجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين سبيل لما جاء كعب القرضي إلى أهل مكة هو يهودي من رئيس بني قريظة سألو أهل, أهل مكة من أهدا سبيلنا نحن أم محمد احنا مختلفين مع محمد محمد أتى بدين جديد فمن أهدا سبيل إحنا فقال القرضي أنتم أهدا إيه عندهم سبيل فجت الآية إن الله ملك أن تؤدوا الأمانات أي المناسب هذه والتي قبلها أنه لما لما قال لهم أنتم أهدا كتم كاتم عندنا العلم أن محمدا أهدى سبيل فكاتم فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا المناسب فما فماذا تقدم بقى سبب النزول أو المناسبة قال التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كإن الله يأمركم أن تؤدوا المناسبة فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك فالاولى تقديم وجه المناسبة عرفت متى تقدم سبب النزول ومتى تقدم المناسبة طيب ترى معرفة المناسبات بين الايات فيه فايدة الشيخ رحمة الله عليه لما تكلم عن أزاب النزول ذكر فوائده ورد على الذين قالوا إيه لا طائلة تحته أو من ورائه قال في نزول لا طائلة من معرفة هذا العيل لأسباب النزول وذكر الفوائد المترتبة على معرفة النزول يترك ذلك أما أعرف انا المناسبة بين هذه الآية والتي تليها وبين هذه الصورة والتي تليها هل في هذه المعرفة من فوائد قال النوع الثاني من أنواع علوم القرآن معرفة المناسبات بين الآيات وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير وهو شيخ الشيخ أبي حيان وتفسير الإمام فخر الدين الرازي فيه شيء كثير من ذلك فيه شيء كثير من مناسبة من الأيات وبعضها البعض قال وعلم أن المناسبة علم شريف لكن طبعا فخر الدين الرازي مليء بالتعطيل ملي بالتعطيل بالتعطيل لأنه أشعري لأنه أشعري فتفسيره ماليء بتعطيل صفات الله عز وجل فتحضر من ذلك قال وعلم أن المناسبة علم شريف تحذر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول والمناسبة في اللغة معناها المقاربة وفلان يناسب فلانا اي يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم وإن كان متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة ومنه مناسبة في العلة في باب القياس فكيف مناسبة في العلة في باب القياس الوصف المقارب للحب لأنه إذا حصلت مقاربة له ظن عند وجود ذلك الوصف أو ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحك ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم وكذلك مناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعل والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر إبا ده معنى المناسبات، إبا وعرف المناسبة لغة وعرف المناسبة لغة بين الأشياء وبعدين قال بقى المناسبة بين الآيات هي بترجع إلى معنى يربط بينهما قد يكون عاما وقد يكون خاصا قد يكون عقليا أو حسيا أو خياليا أو غير ذلك وفائنة معرفة المناسبات بين الآيات بعضها البعض جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء أيها يبقى لما تنسق كده الآيات وترتبها كده وتعرف معناها بيصير كده كده إيه كالعقد المنظوم بل مع... له جمال جمال. وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط الرازي بيقول أكثر لطائف القرآن تجدوها في الترتيب بين أيات والروابط إيه المناسبة بين الآيدي والآيدي إيه الرابط بين الآيدي والآيدي وقال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لأن لا يكون منقطعا وهذا النوع اللي هو بقى من أنواع علوم القرآن ومعرفة المناسبات بين الآيات يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم مع أن فوائده غزيرة قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المردين ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه صورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه الشيخ القاضي عبد العربي يقول ان علم المناسبه ده معرفه مناسبه للايات علم عظيم جدا ولكن الناس مش واخده بالها منه فاجتهد رحمه الله في علم أو في كتابه المناسبات في ايات سوط البقرة بدأ أخذ سوط البقرة من اولها آخر كل مناسبه للایه والتي بعدها والتي قبلها وبعدين لقى الناس مش مهتمين بالعلم ده مشجعهوش يقول لك ايه يعني المناسبه بين اي وبعدها يعني حنستفيد ايه اهملوا العلم فمنضلش يكمل مشروعه يعني كان عايز ياخذ القران كله من الفاتحه الى الناس يكتب كده مؤلف في ايه في المناسبه بين الايات بعضها ايه البعض فلما لم يجد اقبالا اعرض عن ذلك لكن قد جاء بعده من ايه من فعله هو البقاع البقاعي يعمل البقاعي نظم الضرر في تناسب ليتوا والصور وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرا عليه الآية لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه يعني هو قاعد بيدرس في درسه يسأل تلميذه ليه جعل جعلت جنب دي وليه جنب دي وما الحكمة في جعل هذه الصورة إلى جنب هذه الصورة وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أزمان مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر يعني عايز أقول بقى إيه إن يعني وإن كان معرفة المناسبة بين الآيات والصور بهذه المنزلة إلا أنه ليس شرطا أن تكون هناك مناسبة بين كل آية وإيه, وآية وبين كل صورة وآية وصورة ومن الذين أنكروا هذا الشوكان رحمة الله عليه الشوكان رحمة الله عليه من الذين أنكر الحرص الشديد على المعرفه بين التناسب بين اياته بعض البعض والصورة بعض البعض قال ومن ربط ذلك اسمع الكلام كده تاني الشيخ الدين بيقول ايه المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أول بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط في ارتباط أحدهم من قال ومن ربط ذلك متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلق وأحكام, وأحكام بعضها ببعض مع اختلاف العلل والاسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة وليس لاحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها ده كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول المؤلف قال بعض مشيخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للايه الكريمه مناسبه لأنها على حسب الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب مكنون. مرتبة صوره كلها وآياته بالتوقيف عرفنا بقى ايه في زمان. في عنو القرآن برضو عرفنا القول في مسألة ترتيب الصور الآيات وترتيب الايه الصور ترتيب الايات ايه توقيف بايه بالاجماع وترتيب الصور توقيف على الايه على الراجل قال وحافظ القران العظيم لو استفتي في احكام متعددة او ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل وإذا رجع إلى التلاوة لم يتلو كما أفتأ ولا كما نزل مفرقا بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ومن المعجز المبين أسلوبه ونظم الباهر فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قال والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقل ثم المستقل ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في الصور يطلب وجه اتصاليه ما قبلها وما سيقت له التفصيل ده كلام إيه؟ كلام جميل ودائما نحن نقوله التفصيل هو أحسن كل حال يعني لا يمين ولا إيه؟ ولا شمال، لكن لابد بد من إيه؟ التفصيل لا يمين ولا شمال ولكن لابد من ايه من التفصيل فبيقول لك هذا علم جم علم جم لكن انت ينبغي انك تنظر في الايه وتبحث فيها هل هي مكملة لما قبلها ولا مستقله عما قبلها اذا كانت مكمله لما قبلها انتهى الموضوع اما اذا كانت مستقله تب في مناسبه لها ولا فيش مناسبه لها فقد تجد لها مناسبه وقد يكون الكلام مستقل منتهي تماما عن الاتصال بما, إيه؟ بما قبله قال الشاء المؤلف قلت وهو مبني على أن ترتيب الصور توقيفي وهو الراجح كما ذكرنا وإذا اعتبرت فاتتاح كل صورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به الصورة قبلها ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى يعني المناسبة بين الصوره التي قبلها قد تكون ظاهره وقد تكون ايه كخيقافية. كافتتاح سوره الانعام بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور أي مناسبه الحمد في سوره الانعام لختام سوره المائدة المائده قال كافتتاح سوره الانعام بالحمد فانه مناسب لختام سوره المائدة من فصل القضاء في أخي سوط المائدة يا عيسى الممر ما أنت قلت للناس تخذوني أمي إلى آخره قال سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فهذا ذلك الله لله ملك السماوات وعندما وهو على كل شيء الحمد لله فقال الحمد لله بعد فصل إيه بعد فصل قضاء يدلك على هذه المناسبة يعني خلي بالك برضه مناسبه اما تقول المناسبه للصوره والتي قبلها ما بتكونش كده مطلق الاجتهاد لا بتكون تأخذها من الصور الثانيه يعني مثلا في سوره الزمر قال تعالى وشيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وشيق الذين اتقوا ربهم اجرتهم ايه زمرا ثم قال وترى الملائكه خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فحمد الله نفسه بعد أن قضى على إيه بين خلق أيها فهنا إيه الحمد يجيب بعد القضاء تم نيجي ننظر بقى آخر المائدة فصل وقضاء وأول أنعم إيه حمد فممكن بقى نستفيد من سوره الزمن نقول إيه المناسبة بين سوره الأنعام وصورة المائدة أن سوره المائدة ختمت بفصل القضاء بين الخلق والعباد فناسب ان أن تستفتح صوره العم بالحمد كما جمع بي... كما جمع بين القضاء والحمد في اخر سوره الايه الزمر وكافتتاح صوره فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض فإن مناسب لختام ما قبلها ايه لقبلها قبلها سبا واخرها ايه وحيل بينهم وبين ما يشتاؤون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض هنا ايه كان الكلام عن إهلاك الظالمين والخيلول بينهم وبين ما يشتهون ثم افتتح السورة بالايه بالحمد هل نرى الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين نرى الله في الأنعام قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ففي هذه الآية نقول ايه المناسبة بين سبا وبين الفاطر أن الله تبارك وتعالى ختم سبا بالحديث عن إهلاك الظالمين والحيلول بينه وبين الشهود ففتح الفاطر بالحمد لأنه جمع بين ذلك في قوله فقطع دابين قبل ذلك الظلم والحمد لله رب العالمين وكافتتاح البقرة بقوله تعالى ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه قال إشارة الى قوله اهدنا الصراط المستقيم في صوره الايه الفاتحه كانهم لما سالوا الهدايه إلى الصراط المستقيم قل لهم ذلك الصراط الذي سالتم اليه هو الايه هو هذا الكتاب قال وهذا معنى الحسن يظهر في ارتباط صوت البقره بالفاتحه وهو يرد السؤال الزمخشري في ذلك يبقى إذن علم أو معرفة المناسبه بين الايات يعني بيؤخذ من إيه من القرآن بيؤخذ من إيه من القرآن فهو أمر محمود وفائدة عظيمة ولكن كما قيل لا يلزم لا يجوز أن تتكلف لا يحملنك الحرص على معرفة المناسبه أن تتكلف معرفة مناسبة بين الأي التي قبلها والسوره قبلها فيحملك التكلف على إيه على أن تقول كلاما ركيكا يصان عنه الكتاب الذي أحكمت إيه اياته وتأمل ارتباط تأمل ارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل حتى قال الأخفش اتصالها بها من باب قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصم أكول لإلاف قريش اللام اللي اللام يسموها لم العاقبه فالتقطه عن ليكون لام الايه العاقبه هل فرعون اخذ موسى عشان يبعده له وحزن لا ده جعله عشان يكون ولد له لكن قالوا لم الايه لم العاقبه فلماذا لماذا اهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل لإلاف ايه لالاف قريش عشان قريش يعبدوا ايه ربهم الذي اطعمهم الجوع وامنهم من ايه من خوف ومن لطائف سوره الكوثر انها كالمقابله للتي قبلها اللي قبل الكوثر اي اللي قبل الكوثر انا اعطيناك الكوثر اي اللي قبلها الماعون الماعون خدم مالك الماعون ذم الله البخلاء على منعهم الايه الموعون فقال الرسول إن اعطيناك الكوثر أشياء كثيرة شوف الجد الكرم وشوف البخ شوف الجذو الكرا وشوف الإيه وشوف البخ. قال ومن لا طيب سورة الكوثر أنك المقابلة التي قبلها لأن سبيق قد وصف الله فيها منافق بأرب أمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة. فذكر في الكوثر في مقابلة البخل إن أعطيناك الكوثر يعني إيه؟ أشياء كثيرة على التفسير. ما هو الأصل في الكوثر إنه أعطيناه إيه؟ كثير وإن كان النبي فصل الكوثر بالإيه؟ بالنهر في الجنة لكن الأصل في الكوثر العطيل الايه الكثير وفي مقابلة ترك الصلاة قال فصلي أي دم عليها في مقابلة تريد قال لربك صل لمي لربك المنافقين لا يصلون إيه؟ لربهم إنما يراون الناس فإن تصلي لربك لرضاه لا للناس وفي مقابلة المعون وانحر أراد بالتصدق بلحم الأضاعي. الأضاحي فاعتبر هذه المناسبة العجيبة مناسبة عجيبة ولا مش عجيبة فإذا جميلة جدا مناسبة بين كذلك مناسبه فاتحه سوره الاسراء بالتسبيح وسوره الكهف بالتحميد لان التسبيح حيث جاء مقدم على الايه على تقول سبحان الله والايه والحمد لله فسوره الاسراء بتفتح بسبحان الله والكهف بتفتح بالايه بالحمد لله وذكر الشيخ كمال الدين الزمالكاني في بعض دروسه مناسبة مناسبه استفتاحها بذلك ما ملخص ليسوط الإسراء قال إن صوره بني إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله والمشركون كذبوا ذلك وقالوا كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس وعادوا وتعنتوا وقالوا صف لنا بيت المقدس فرفع له حتى وصفه لهم والسبو في الإسرائيل اولا لبيت المقدس ليكون ذلك دليلا على صحة قوله بصعود السماوات فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما دعاه لأن تكذيبهم له تكذيب عناد فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزلها الله ردا عليهم وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صلى الله وسلم، بل أتم عليه بانزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وإذا ثبت هذا بالنسبة للصور، فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فالحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يقول هل استخراج مناسبات بين الايه والصور باب الاجتهاد في مفتوح للعلماء حتى اليوم الاجتهاد مفتوح الى يوم القيام في المناسبات بين الصور وفي كل الأشياء تحتاج اليه الى اجتهاد ولكن بشروطه العلماء بعضهم قال ايه باب الاجتهاد مفتوح الى يوم القيام بعضهم قال لا باب أغلق من زمان والتفصيل بيده التفصيل هو لايه الحل دائما التفصيل هو الحل ايه التفصيل ان الباب والاجتهاد مغلط امام من ليس له ايه اهل ومفتوح امام من له ايه اهل الاجتهاد مفتوح بس مشروط اهل الاجتهاد يجتهدون الاجتهاد